117. وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعه واكواب موضوعه ولمارق مصهوفه وزرابي م بثوثه افلا ينظرون الى لبل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت